فَمَال الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْعِفِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ يَعْزِين ۚ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّآءٍ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ